أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نُسْتَطْعِمُكُمْ لَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ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 قَا وَبِّ بِمَا أَووتَنِي لَ أُذَينًاَّ لَهُم فِيأَررض وَلَ أُغْوًاَّهُ أَجَمعين إِلَّا عبَادَكَ مِنْهُ بُمُخلَّصين قَا هذا صِرات عَلَْ مُستَقِيم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 إَِّ الْ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَعيُون أُدُخُلُهَا بِسَلَ مٍ آمِنين وَنَزَعنَّ مَا فِي صُدُورجِم مِنْ غِلٍّ إِخْوَانَ عَى سُرُورِ مُتَقابِلين لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُبَئُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنُبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ خَلُو عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِآلٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا الثَّنِيَ الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَدْ أَذِنَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَن دَابِرَهَا أُولَٰئِكَ قِطُوعٌ مُّصْبِحِينَ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 فجعلنا عاليها سافلها وأمقرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فِي ذَلِكَ لآيَةَ للِمُؤمِنين وَإِن كََ أَصحابُ لِأَكَةِ لَظَالِمِين فَنتَ قَمنَ مِنهُم وَإِهُ مَا لَ بِإمامِ مُبين وَلَقدَدَكَ الذَّبَ أأَصحابُ لِشِجِمُسَلين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 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون